وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَاعُ الْقَرَابِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَانِ ادْعُكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُنَنِي إِلَى النجاة.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 121. وردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار 122. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بِلَيْلٍ بَادَ فَقَاهُ اللهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ عَرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعشيا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا 121. فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم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 وقال الذين في النار لخزانة جهنم مدعوا ربكم يخفف عنا أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أوانم تكم تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 121. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين ما ادخراتهم ولهم النعنة ولهم سوء قدام